لا تغني شفاعتهم شيئا إ ل ا من بعد أ ن ياذن الله لمن يشاء ويرضى إ ن الذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ة ليسمون الملائكه ت س م ي ة ا ل أ ن ث ى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 الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إ ل ا اللمم ان ربك واسع المغفره هو اعلم بكم إ ذ أ ن ش ا ك م من الارض و إ ذ أ ن ت م اجنه في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى افرايت الذي تولى واعطى قليلا واكدى اعنده علم الغيب فهو يرى ام لم ينبا بما في صحف موسى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 وأنتم س ا م د و ن ا ب ل س ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ه